ا ل ل ه رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين ف ن ش ر ع اليوم إ ن شاء الله في آ خ ر مباحث الفقه أ ل ا وهي مباحث القضاء وما يتعلق به من ا ل د ع و ة و ا ل ب ي ن ة والشهادات وما يتعلق بكل واحد من هذه ا ل أ م و ر من ا ل أ ح س ا ن والقضاء ل غ ة احكام الشيء وامضاؤه ومنه قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل وقد يكون بمعنى الفراغ من الشيء ومنه قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه اي قتله وفرغ منه وقد يكون فقوله والقضاء ليقضى الشيء اي ليتم أجل والقضاء في بمعنى اثمان مسمى تعالى الشرع اجل اجل هو ا ل خ ص و م ة بين أ ث م ي ن ف أ ك ث ر ب ح ك م الله تعالى والفرق بين القاضي والمفتي مع أ ن كلا الرجلين يبين حكم الله تعالى في الوقائع الفرق بينهما كما قاله العز السلام قال الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية يستفيده في في وإظهار بن عبد يجب عليه حكم الواقعة إمضاؤه الشر بخلاف المفتي المفتي ما يجب عليه امضاء الحكم المفتي يستفتى فيفتي في ا ل و ا ق ع ولكن لا يجب عليه امضاء الحكم في المستفتي بينما القاضي يجب عليه امضاء الحكم في, في المستفتي وله ص ل ا ح ي ة ذلك و ا ل أ ر ض في موضوع القضاء ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة والاجماع فمن الكتاب قوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله أنزل وقوله تعالى ف انا ه م ب ل وقوله ق ص ت ع انزلنا ل ى إ أ ن إ ل ي ك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أ ر ا ك الله و أ م ا من ا ل س ن ة فما رواه البخاري ومسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا اجتهد الحاكم ف أ خ ط أ فله أ ج ر و إ ن أ ص ا ب فله أ ج ر ا ن و ر و ا البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ذ ا ج ل ت الحاكم بالحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه ف إ ن عدل أ ق ا م ا و إ ن جار عرجا وتركه ا الإمام النوري رحمه الله تعالى علق على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران ه رحمه عليه فله فله علق على قول صلى وسلم علق ل وإن و أجر ق ب فأخطأ إ ن المسلمين أ ج م ع و ا على أ ن هذا ليس في كل إ ن س ا ن يقضي بين الناس و إ ن م ا هو في القاضي الذي يكون أ ه ل ا للقضاء ب أ ن بلغ ر ت ب ة القاضي وهي ر ت ب ة الامام المجتهد كما ت ن ذ ك ر ه في شروط القاضي إ ن شاء الله ف إ ذ ا بلغ ا ل إ ن س ا ن م ر ت ب ة القضاء وكان أ ه ل ا للقضاء وقضى بين الناس بالعدل بالحق اجتهد في الواقعه التي وقعت امامه بعد ان توفرت فيها شروطها واتاه اجتهاده الى ان الامر الفلاني ة على النحو التالي يقضي بان ذ ي د ظالم او بانه مظلوم او بان ح ك م في الواقعه ا ل ف ل ا ن ي ة كذا اذا اصاب في هذه ا ل ح ا ل ة فلو اجران اجر على ا ل ج د الذي بدله واجر على ا ص ا ب ة الحق و أ م ا إ ذ ا اجتهد ف أ خ ط أ فلا يثاب على خطئه و إ ن م ا يثاب على جهد الذي ب د ل ه و ا ل خ ط أ و ا ل ط و ا ب هنا ا ل خ ط أ في إ ص ا ب ة الحق أ ي في الواقع ونفس الامر أ أن م ر وذلك ل لا ح واحدة ق ق ي ة ا تتعدد ت خ ص ج ل القاضي لابد أن يكون أحدهما ظالما والآخر مظلومة ولكن القاضية ا أحدهما ن عند أن يكون لا يطلع على ا ل ح ق ي ق ة ما عنده ق د ر ة يستشف بواسطتها الغيب ويعلم ا ل أ م و ر على ما هي بالواقع ل أ ن ه إ ذ ا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع هذا إ ن ه م لتختصمون إ ل ي وربما كان بعضكم أ ل ح ن بالحجه من بعض فاقضي بنحو مما س م ع ف النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة يقضي بالظاهر ف أ ت ت م ت ه من باب أ و ل ى ولو كنت أ ع ل م الغيب ة تستكثرت من الخير وما مسني ا ا س و ء فالقاضي حينما يقضي يقضي فيما يظهر له من الحق جاءه اثنان من الشهود وشهدا على ا ل م س ا ل ة ب أ ن ه ا كذا والشهود مزكون توفرت فيهم شروط ا ل ش ه ا د ة لا يملك القاضي أ ن ي د ف ع شهادتهما فيقضي بنحو مما سمع ع لكن ل حكمه ربما واصط ا ا وهو و أهدف ق وربما كانت ا ل ب ي ن ة غير ص ا د ق ة وهذا يقع في الدنيا وفي هذه ا ل ح ا ل ة لا يصيب الواقع ونفس الامر و إ ن م ا يقضي بنحو مما سمع يقضي حسب الظاهر ف إ ذ ا اجتهد في الواقع واصاب فيؤجر أ ج ر ي ن ا ل أ ج ر ا ل أ و ل على الاجتهاد و ا ل أ ج ر الثاني على إ ص ا ب ت ه الحقه وأما إذا ا ج ت د وبذل جهدا جهد لكنه لم يوفق ل أ ن يصيب الحق في هذه ا ل م س أ ل ة ب أ ن كانت ا ل ب ي ن ة كاذبه ة أو لسبب من الأسباب لسبب قال النبي ل من كما ي ع او ل ل ص ا ة ا لسبب ل ا م و ر م ا كان ع ض ك من أ ل ح ب الاسباب ح ج من بعض بنحو مما م ع ففي ي هذه الحالة ا ث على الجهد الذي ل ولكنه الواقعة ما أصاب الواقع ونفس الأمر ما أصاب ما الحقيقة ونفس وهذا الكلام يقال أ ي ض ا في المجتهد المفتي في المعلم ت ه د ا ل م في الامام م ت ه د ل إ الذي دون الفقه ا ل إ س ل ا م ي ف إ ذ ا كان أ ه ل ا للقضاء واجتهد يثاب سواء أ ص ا ب أ م أ خ ط أ لكن لو إن أصابه أثيب ثوابي وان اصاب اثيب ثوابين واين أ خ ط أ اثيب ثوابا و ا ح د ة و أ م ا إ ذ ا لم يكن أ ه ل ا للاجتهاد لم يكن أهلا ب أ ن نصب نفسه في منصب القاضي وليس أ ه ل ا للقضاء لم تتوفر فيه شروط القاضي أ و نصب نفسه في منصب ا ل مفتي ولم تتوفر فيه شروط المفتي بأن نصب بعد وأحالوا يقرأ كان القرن العشرين الظلمين الذين نفسه منزلة كجهالات حركوا كيف جاهلا الله تعالى وأحالوا حلاله إلى حرام وحرامه إلى حلال نصب نفسه في منزلة العالم وهو لا يجد قراءة بعد ما يجد وهو إلى إلى شرع يعرف مع في كالاطفال الذين نجدهم في عصرنا صار الواحد منهم عالما بل مجتهدا وليس وقف عند هذا لو, لو رضي ن ان لو رضي يشاركه غئمة العلمه ف يشاركه ي و ا ن ن الأئمة ل ك من السلف ي ي ء أن ا ل حقه فهو باطل لو رضي أ ن ي ك و ن ش ر ك ا ء له لقلنا لم هين والسامع يحكم ربما تبع ربما تبعه غيره لكن هل رزال عن هذا ف ص ا ر م ا يقوله كل من في ا ل أ ر ض خ ط أ إ ل ا ما يقوله ف هو الصباب نعم فهو إ الإنسان ن نصب س ف في هذا المنصد ل ا يعرف ا ل ق ر ا هذا ء ة بعد إن أ ص ا ب ف ه و ع ا ط أخطأ ي وإن فهو عاط ل أ ن ه يجب ان يكون هناك ا ب ض من افضل من ا ف ض من افضل من افضل م افضل م افضل من افضل من افضل من ا ف ض ب من افضل من افضل من افضل من ا ف ل من ا ل من افضل من افضل م ا ذ ا يوجد ف ي يدي و ا ح د ا من ا ث ن ا ن أ ج ض ل من افضل من افضل من افضل من افضل من ا ف ي ل من افضل من افضل م ج ا ف ي ل من افضل م افضل م افضل من افضل م افضل ا ف ض ن ا ف ل من ا ف ض م ا ف ض ن افضل من افضل من افضل من افضل م ا ف ل من افضل من افل من افضل من ا ل من ا الذي يرسب ض ع نفسه يرصب نفسه منصب القاضي ولما يصل إ ل ى م ر ت ب ة القضاء بعده أو أنه أصاب ويأثم أخطأ ويأثم أجمع أن وهو وإن النووي المسلمون نفسه منزلة منزلة إن بعده فهذا رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن هذا يرصب في المفتي في يصل مرتبة عصى عصى فقد فقد العالم لم الغلم الإمام إلى قال تعالى على الحديث أ ي ا ل ذ ي س م ع لان إ اصاب واخطا في حاكم عالم أ ه ل للحكم إ ن أ ص ا ب فله أ ج ر اجران ن فله أ باجتهاده و إ ص ا ب ت ه للحق و إ ن ا خ ط أ فله أ ج ر باجتهاده في طلب الحق أ م ا من ليس ب أ ه ج الحكم فلا يحل له أ ن يحكم و إ ن حكم فلا أ ج ر له بل هو آ ث م ولا ي ن ف ذ حكمه سواء وافق الحق أ م لا ل أ ن إ ص ا ب ت ه اتفاقيه ليست ص ا د ر ة عن اصل شرعي فهو عاط ص في أ ح ك ا م ه سواء وافق الصواب أ م لا وهي م ر د و د ة كلها ولا يعذب في شيء من ذلك أ ي ل أ ن ه حينما أ ف ت ى وحينما قضى ت ج ر أ على شرع الله تعالى ومن قال ف ا ل ق ر آ ن ب ر أ ي ه وبما لا يعلم فليتبرا مقعده من النار فلا يجوز ل إ ن س ا ن أ ن يقدم على الفتوى أ و أن يقدم على القضاء ان ل ق ض ا ء أ يقدم على الحكم إ ل ا إ ذ ا كان أ ه ل ا ً بذلك و إ ل ا فقد أ ق ح م نفسه في ن ج ج النيران وهذا دين لا يجوز له أ ن يعبث به الان نجد, نجد المهندسين ن ج في أ م ر الهندسه لو قلنا تعالى اني لنا بناء أن يقول لا انا ل ح ت اهلا فيتجرى أ ن يقحم نفسه في ا ل ه ن د س ة ما يقحم ما يقحم ما يقحم الرياضيات الطب يتجرأ في يتجرأ في يتجرأ في الطيدلة أن أن أن نفسه نفسه نفسه ولكن كل رجل يقحم نفسه في دين الله تعالى كل إنسان كل وقد حدثني أ ح د ا ل إ خ و ة منذ أ ي ا م قال ذهب إ ل ى المستشفى من اجل ا ل ت ح ل ي ل الطبي ف... وهو و أو ما... ما هو صائم ما صائم لا أذكر أنه في م وقال ض و ع ف ص الطبيب يودي يضع له المغذي في يده فما أ ع ر ف ا س ت ا ل ه فقال له هذا لا يفطر ويبقى ل و فر و ا لا يفطر قال انا ما أ س ا ل ك عن الفطر وغيره ي س أ ل عن شيء آ خ ر قال الثاني عقود ل ى أ ن ه لا يفطر وبعد ذلك ما أ ع ر ف ايش استعصت عليه م س أ ل ة ط ب ي ة في نفس ا ل ج ل س ة قال والله أنا لا والله أ ن ا لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ق و ل لك لازم أ س أ ل واحد ثاني طبيب آ خ ر قال ا و ل أ انت ا ل آ ن في تخصصك ما ت ج ر أ ت تريد أ ن ترجع إ ل ى رجل أ ع ل م منك بالطب لتساله وكيف ت ج ر أ ت على الفتوى في ج ي ن الله تعالى وهو عالم له اهل ل ل ع م و ي ه د منه وهو كيف تجرأ العلم افترض ق ف في, أمر في دين الله تعالى ت ج ر أ فورا على الفتوى ولكن في م س أ ل ة الطب قال لابد لا أ ن أ ر ج ع و أ س أ ل من هو أ ع ل م مني ف ا ل أ م ر ع ج ب كل من سيتجرا على دين الله تعالى ولكن في أ ي أ م ر من أ م و ر الدنيا ما يتجرا على ا ل إ ق د ا م عليك الا إ ذ ا كان أ ه ل ا ا ل ا ق ت ص ا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا هذا من القديم أ ج ر ؤ ك م على الفتوى أ ج ر ؤ ك م على النار من قال في ا ل ق ر آ ن ب ر أ ي ه وبما لا يعلم ف ل ي ت ب و أ مقعده من النار وقد كان علماء امتنا من ا ل ث ل ا ث رضوان الله تعالى عليهم يتحرجون أ ش د الحرج فينا يقدمون على أ م ر الفتوى وقد كانت ا ل م س أ ل ة تعرض في مجلس أ ب ي ح ن ي ف ة وفيه كبار علماء ا ل أ م ة محمد بن الحسن و أ ب و يوسف و ز ف ر و أ م ث ا ل ه م من كبار علماء هذه ا ل أ م ة وكانت تدور المجلس من اوله الى اخره ثم ترجع الى الاول وكل منهم يحرم على الاخر خشيه من ان ي ت ج ر أ على الفجوى وفي المجلس من هو اعلم منه هكذا كان اسكافنا رضوان الله تعالى عليهم والامام الشافعي رحمه الله تعالى في معظم مباحثه او في كثير من مباحثه ما كان ينطق ك ل م ة الحرام في الأمور التي الامور تعتبر ُ ا ل ح ر ب ة فيها ب د ي ه ي ة خ ش ي ة من أ ن ينطبق عليهم قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم ا ل ك ذ ب ة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله ا ل ب ولذلك كانوا يقولون نكره هذا وهم ي ر د و ن بذلك الحرام في مواطن ك ث ي ر ة م ت ع د د ة قال ا ل إ م ا م الشافعي وقال مثل هذا أ ب و ح ن ي ف ة وقال مثل هذا مالك وقال مثل هذا أ ح م د يقول نحن نكره هذا وهو حرام يريدون بذلك ا ل ح ر م د و ن بذلك أن من فعله فقد ع ط ى لماذا لا يصدقون ك ل م ة الحرام قال لا يصدقون ك ل م ة الحرام ل أ ن إ ق ح ا م البشر في امر ا ل م ع ص ي ة ليس ب ا ل أ م ر السهل أ ن تقول ا ل إ ن س ا ن ع ف ي ت يعني استوجبت النار هذا ليس ب ا ل أ م ر الهيئي البسيط فكانوا يتحرجون من هذا و ي ط ل ح نكره هذا و ذ ا ء إ م ا م الشافعي في كتاب ا ل أ م في موضوع ا ل ل ع ب بالنرد قال عنون له باب إمام البيهطي وإمام البيهطي الشافعي باب كراهيه اللعب بالنرد اشد من الكراهيه باللعب بالشطرنج مع ان النرد عند الشافعي حرام وعند ابي حنيفه حرام وعند جمهور فقهاء المسلمين مما يكاد يكون اجماعا حرام لماذا ل م ي ن الصاعيد كان يقال كراهيه له من أ ن يقول إ ن هذا حرام في أ م ر يرد عليه احتمال ولذلك كانوا من ورعهم و ش د ة ديانتهم وحفظهم على إ ر ض ا ء ربهم ي ق ر ا و ا كتاب الام إ م الشافعي قلما ل تمر عليك م س أ ل ة لا يذكر فيها خ ل ا ف ا يقول ا ل م س أ ل ة تحتمل كذا وتحتمل كذا هذا محتمل و هذا مراجع عندي كذا لكن ربما رجع عند غيري خلافه ولكل مجتهد نصيب الدين ليس مقصورا ع للشافعي ى فهم هذه إنسان واحد ا في أ ر ض الدينه ليس ل وليس لمالك وليس ل أ ح م د وليس ل أ ب ي حنيفه هؤلاء اجتهدوا في دين الله تعالى ولكل مجتهد نصيب حفظوا ا ل ل تعالى حفظوا ق ر آ ن وحفظوا ا ل س ن ة وعرفوا ل غ ة العرب بل هم كانوا ا ئ م ة ا ل ل غ ة الذين نقلوها إ ل ى من بعدهم من الاجيال أ ج ي ل لكن ن ما عمسف د أناسا ف ه ذ ا ج جهلة نجد هل يعرف من النجاسة يتجروا ه هل الطهارة هل هو طاهر طاهر هل صلاة صحيحة أم غير صحيحة ومع ذلك على دين الله حرامه وحلاله ل لا الصلاة ذلك على تعالى يشيل حرامه إلى حلال صحيحة ما من أم أم أم ومع حرام دين يعرف يعرف غير غير صحيحة إلى و ي ز ع ب ا ل أ ئ م ه ويتكلم عليهم ويحقرهم هذا يعني أكبر من معصية هذا أكبر من أكبر ه ذ اكبر أ من م ع ص ي ة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم ا ل س ا ع ة حتى يلعن آ خ ر هذه ا ل ا م ة أ و ل ه ا وهو ما ي ج د في هذا العصر الحاضر من قبل الجهله ة ومن أن أشراف يسأل الساعة ا ا ل ج ل العائل الخائن الأمين ويساك وأن ويخون يؤتمن قيام أشراف الساعة أن يسأل وأن يؤتمن ويخون هذه أشراف وهذا الذي نراه ل ما سدية يعرف, التجويد. التجويد يعرف كيف يقرا كتاب الله وفي بعض ا ل آ ي ا ت نحن بها كفر باتفاق علماء المسلمين لانها تحيل المعنى وتغير و ي شرع ر الله القرآن من المسلمين أكلانا أكلانا وقف فالرجل ه وما هذا من أئمة ل الذي يريد أ ن يقول إ ن ه مفتي يجب أ ن يكون متحققا بشروط ا ل ب ت و ى من يريد أ ن ينصب نفسه للقضاء يجب عليه أ ن يكون متحققا بشروط القاضي و إ ل ا فقد حق عليه وعيد الله تعالى و ع ي د النبي صلى الله عليه وسلم من قال ت ا ل ق ر آ ن برايه ب م ا لا يعلم ف ل ي ت ب و أ مقعده من النار وهكذا من قال في دين الله تعالى من الناس وهو للفتوى وعيد الله هذا أهلاً هذا كله عليه الله قال تعالى تعالى أبرنا العلم من من ممن دين أفتن ينطلق أن ليس نسأل أهل في فسالوا ا أ ه ل الذكر ان كنتم لا تعلمون الصحابي الذي استشار اصحابه حينما جرح قالوا وما تجدون لي من رخصه في التيمم قالوا لا فتوضا فاقتتل فسار عليه جرحه فمات فلما بلغ ذلك النبي ص ل الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله يعني لعنهم الله هلا هل سالوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال لا يجوز الانسان ان يتجرا على الفتوى وهو ليس اهلا للفتوى نعم تحفظ و ا هذا الكلام الذي قاله ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى وهذا ب إ ج م ا ع علماء المسلمين لا خلاف بين الموحدين في هذا لا ي ج د ر ج لرجل ي ى على ن ان يجرها ل ل على م وقد و ر الأربعة أصحاب السنن أبو دين ا ا و و د ل الله ا ا و ب ي ق ي أن ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ليس ه و ل م ق ا ل ا ل ق ض ا ة ثلاثة قاضيان في ا ل ن ا وقاضي ا ر في ل ج ن ة ف أ م ا الذي في ا ل ج ن ة فرجل عرف الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم ورجل قضى للناس على ج ه د ه فهذا في النار سواء اصاب أ م أ خ ط أ إ ن أ ص ا ب فهو عاصم و إ ن أ خ ط أ فهو عاصم ل أ ن ه ليس أ ه ل ا للقضاء في دين الله تعالى وما أ ص ا ب به من القضاء إ ن م ا هو أ م ر اتفاقي وليس ناتجا عن علم قام الاجماع م ع ق د على فعل القضاء وعلى توليه الناس القضاء وعلى ت و ز ي ه م له ث ل ث ا و خ ل ف ا وخلفا وقد استقضى النبي صلى الله عليه وسلم ء بعده. أن أن القضاء علماء الراشدون سادات ناس مشاهد سادات ووليه ولي وليه بعده بعدهم فمن أن من نمة وتورع عنه مثلهم كان اناس اخرون من التاديب من كبار علماء الامه تورعوا عن القضاء خشيه من ان يقعوا تحت قوم النبي عليه الصلاه والسلام قاضيان في النار وقاضيان في الجنه عرف الحق وقضى、به. و ر د ت أ ح ا د ي ث كثيره في الترغيب من القضاء والترغيب عنه وذلك فيمن لا يجد من نفسه ا ل ق د ر ة على إ م ض ا ء حكم الله تعالى هو عاجز غير قادر لا يستطيع أ ن يقيم الحق يعجز عن امضائه هذا الأولى قضى أن يتسلم القضاء والأحاديث القضاء القضاء وردت في, التحذير من القضاء في من قضى بغير شرع الله تعالى أو في من قضى بغير الحق. من قضى بغير الحق. نعم. قال ض ى بغير ق نعم الشيخ ا ل الشرفيني ولا شك أ ن ه أ ي القضاء منصب عظيم إ ذ ا قام به العبد بحقه ولكنه خطر و ا ل س ل ا م ة فيه ب ع ي د ة ل أ ن القاضي يتعرض ل أ ش ي ا ء كثيره ة يتعرض لضغوط من الحكام. يتعرض لضغوط من الأصدقاء. يتعرض لضغوط من المجتمع. وليس المجتمع ع لضغوط لضغوط لضغوط الحكام كل من من من الناس ن أصدقاء د القدرة على ا ل ج ه ر بالحق كثير من الناس يمين ما يستطيع ا ل م ق ا و م ة ما يستطيع ا ل م ج ا ب ه ة ربما يجابه ولكنه في ا ل ن ه ا ي ة ينهزم ما يستطيع قول الحق ليس ب ا ل أ م ر السهل وقد قال عمر في عصر ا ل ص ح ا ب ة ما ترك قول الحق لي صاحبه فما بارنا بالعصر الذي بعد عمر وما بارنا بالعصر الذي نعيش فيه نحن اليوم و إ ذ ا ترك القضاء كثير من القضاه في تاريخنا ا ل إ س ل ا م ي حينما تدخل ت شؤونهم فما يقول الناس في عصرنا هذا فمنصب القضاء منصب ا خطير لا شك في هذا و ا ل إ ن س ا ن لابد أ ن يكون من ك ل العزم حتى يتمكن من إ م ض ا ء شان الله في كل القضايا التي تعرض عليه ولذلك قال ولكنه خطر ا و ا ل س ل ا م ة فيه ب ع ي د ة إ ل ا من ع ط م ه الله تعالى و أ م ا حكم القضاء هل يجب على المسلمين أ ن يكون فيهم قاض هل يجب أ ن يكون في المسلمين قاضي قال حكم القضاء أ ن ه فرض ك ف ا ي ة في قبول تولي القضاء من قبل الامام إ م ق ل الناحية كل و ا كفاية كفاية فرض فرض في、الناحية. في كل ناحية تعتبر ناحية س الناس سقط ت الخصومات ق قام القائمة ل الناحية على أهل الناحية سقط الطلب ة عن معنى بعض عن أنه بين إذا بحيث يفض أخرى به الباطن واذا امتنع منه, منه من هو اهل للقضاء طبعا الناس جميعا ليسوا مكلفين بهذا فرض كفايه في الذين هم اهل للقضاء لنفرض اننا كنا في الناحيه كان عددنا الف رجل لست مكلفين جميعا بالقضاء لاننا لست اهلا للقضاء ما الذي يتعلق به الحكم بالتكليف هنا هم الذين تاهلوا للقضاء فاذا وجدت قيم خمسه والخمسه اهل للقضاء ف ا ل خ م س ة يعتبرون اثمين حتى يقوم به بعضهم بحيث يسقط ا ل إ ث م والحرج عن ا ل ب ق ي ة وعن ا ل آ خ ر ي ن ف إ ذ ا لم يقم به واحد منهم فالكل آ ث م و ن ق ا هو فرض ك ف ا ي ة في حق الصالحين له في ا ل ن ا ح ي ة أ م ا كونه فرضا فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين مجبوله على الشح و أ ح ض ر ت ا ل أ ن ف س الشحه مجبوله على الظلم والظلم من شيم ء النفوس فان تجد ذا ع ف ة ف ل ع ل ة لا يظلمه علم ن دين من تقوى من ورع من خطبه خبيثه النفس مجبوله على الظلم ا ل إ ن س ا ن مجبول على ا ل أ ن ا ن ي ة مجبول على ا ل أ ث ر ا ل إ ن س ا ن لم يجبل على ا ل إ ي ث ا ر ا ل إ ي ث ا ر خلق إ ي م ا ن ي يتخلق به ا ل إ ن س ا ن يؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان فيهم خ ص ا ص ة هذا ليس من طبيعه الإنسان الانسان عليه الشيء الذي ك و جبليا ل ا إ ن ما ا ي ب الإنسان عليه. نأكل. ما نثاب على الأكل عليه نأكل على لكن نحن ج ب ل ة جبلة مخالفة الجبلة مخالفة طبيعة لكننا على الصيام البشر نصوم نثاب أن صيامه ت ق والا ل إ ن س ن يمثني عن ا ط ع م و ا لما ش ر ا ب ن طروع ل إلى ف ج ر ظروب اثيب ل ش م س هذا ليس من جبلة لكن عليه غض البصر ليس جبلا مد البصر إ ل ى ا ل م ر أ ة إ ل ى الجمال إ ل ى المال إلى... هذا شيء جبلي بالانسان سنحب أ ن يستمتع ب ا ل أ ش ي ا ء ا ل ج م ي ل ة أ م ا أ ن يغض بصره عن هذا ليس جبليا جبلي. جبلي ولذلك يثاب عليه ف ا ل ا ث ا ر ما هو شيء جبلي و إ ن الشيء ج ب ل ي بالانسان الاثر ولذلك مدح الله الذين يؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كانتهم خ ص ا ص ة خالفوا جبلتهم وخالفوا طباعهم وخالفوا شهواتهم وخالفوا أ ه و ا ء ه م و آ ث ر و ا غيرهم على أ ن ف س ه م ولذلك استحقوا المسيح ة من الله سبحانه وتعالى هذا ليس أ م ر ا ل جبليا طبيعي, إذا بين هذا. هذا طبيعي أن يقع ل رسول الله ن بين ا إذا أصحاب س وقع صلى الله عليه وقالوا س ل م وميزوا معصومين عن هذا فأن هذا ع في غيرهم من ب ب أ و ى ب كذلك اما لابد ن وجود ل لابد ق ا ض ي كونوه ي كل وقال مكان وأما فرض كفايه قالوا من قبيل الله عليه وسلم عليا إ ل ى اليمن قاضيه كيف في ل اليمن هذا دليل على انه فرضه كفايه بعث واحدا ج ف ت ي الناس جميعا فقال يا رسول الله بعثتني اقضي بينهم وانا شاب لا ادري ما القضاء فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال اللهم اهده وتبج لسانه قال فوالذي فلق الحبه وبرا النسمه ما شككت في قضاء بين اثنين رواه ابو داود والحاكم وقال صحيح الاثنان واتخذ ل النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن اسيد على مكه ت واليا وقاضيا وهو واحد معنى ذلك انه كيف به بعض الناس سقط عن الباقين وقلد معاذا قضاء اليمن وبعث ابو بكر انسا الى البحرين وبعث عمر ابا موسى الاشعري الى البصره فلو كان القضاء فرض عين لما اختفى النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه من بعده بارسال و ا ح د ولقلدوه أ ن ا ك كثيرين بل وجب على فرض ان فرض عين أ ح د أ م ر ي ن اما فرض عين أ و فرض ك ف ا ي ة لو كان فرض عين لما احتجنا لان يقوم به بعضنا فينا مما يدل على أ ن ه فرض ك ف ا ي ة و إ ذ ا امتنع الكل من تولي القضاء لنفرض أ ن ه وجد في ا ل ن ا ح ي ة خ م س ة وهم أ ه ل للقضاء امتنعوا جميعا م ن ع م ل في هذه ا ل ح ا ل ة قال يجبر ا ل إ م ا م أ ح د الصالحين يجبره إ ج ب ا ر ا حتى يخرج ج م ي ع من الاثم على تولي القضاء من أ ج ل أ ن تقوم مصالح ا ل أ م ة والا إ ل أ ك ل أ أ م نعم بما ة ن هلكه ق ض فرض ا ء ف ا ي ة و و مختص ص ب ا معينة كما ذكرنا أن يكون من كما بعد ل ع ل م ا ء وتنذكر و ر ش ط ه إ ن شاء الله بما انهم خ ت ص بالعلماء قد لا يوجد في ا ل أ م ة إ ل ا واحد فما هو العمل في هذه ح ا ل ة ق ا ذ ا تعين لم يوجد في ا م ة غيره وربما لم يعرفه الناس لم ي ع او القاضي أ و ما عرض عليه و ا ل أ م ة ب ح ا ج ة إ ل ى قاض يقضي فيها بالخصومات ا ل ن ا ش ئ ة بين الناس لا يوجد سواه يستطيع أ ن يقوم بهذا الواجب قال لزمه ط ل ب ه ف إ ن تعين لزمه طلبه ان لم يعرض عليه, إذا عرض عليه يقبل و اذا لم يعرض عليه يجب عليه طلبه حتى يقوم بالواجب بين المسلمين هذا واجب فرض والان لا يوجد سواه ذ ا هو متعين عليه صار بالنسبه له فرض عين, صار بالنسبة له فرض عين. فاذا عرض عليه لا بد من ق ب و ل واذا لم يعرض عليه فرض ي ن يجب عليه أ ن يذهب و يعرض نفسه على الولي ا ل أ م ر ي ويقول له أ ن ا أ ه ل لهذا المنصب فاذا إ ذ قبلوه بها و قال إ ي قبلوه فقد برا زمته لزمه طلبه نعم إذا غلب على ظنه أن ولي الأمر يقبله وأما إذا كان يغلب على ظنه أنه لو أعرض نفسه زمان على على أعرض ولذمه الأمر وأما الأمر الأمر كما طلبوه ولي لو ولي غلب يقبله يغلب على ولي إذا الأمر ولي الأمر يرغب إذا لا مكان يحدث في كل زمان وفي كل كل وفي هذه ا ل ح ا ل ة ما يجب عليه عرض نفسه إ ذ ا عرض عليه لا بد له من القبول لكن ه و ي ع ر ف أ ن ه إ ذ ا عرض نفسه سوف لا يستجاب لطلبه ما يريد انسانا ل إ إ م م ا يحجب عليه في تصرفاته ما يريد إ ن س ا ن يقول له هذا حلال وهذا حرام جدا يستبد بالحكم ك ش أ ن أ ك ث ر الحكام على مر الادمان و هذا ما يجب عليه أ ن يعرض نفسه ل أ ن ه اعارف في النتيجه مردود ا ح فلا ا ح و داعي غيره نظر. فإن ك ن غيره أصلح م ف لان ا يرد لكنه أ ق ر منه ع ل ى القضاء ف إ ن كان غيره لتولية القضاء. أصلح لتولية اصلح ل ق ض ا ء أ منه ل ت و ل ي ة القضاء وكان نصح ي ت و ل ى ه نصح يعرض عليه ت ت و ل ى صالح و أ ص ل ح فاضل و أ ف ض ل قادر على القضاء و أ ق د ر ما هو العمل في هذه ا ل ح ا ل ة هل يجوز للمفضول أ ن يقبل إ ذ ا عرض عليه القضاء قال يجوز والا ف إ ن كان غيره أ ص ل ح وكلاهما ا ن ي ت و ى وفللمفضول ل ل ض أن يقبل. أفضل أن يقبل له أن يقبل يقبل يقبل قل له ل تجوز ض و يتولى ل أن اهل مع عوض وجود الفاطل ل ي تجوز ا أ و للقضاء أهل ل لا تنسوا هذا الشرط كلاهما أهل للقضاء. لكن ا ا للقضاء ه أهل م ل واحد أ ق ب ر من الثاني و ا ن ب ت ر و قديما وحديثا فيهم القادر والاقدر فيهم العالم والاعلم نعم فيهم المتقن والجذع يعتبر اكثر إ ت ق ا ن ا وقيل ق و ضعيف لا يجوز له قبوله مدى يوجد فاذا ي ل فلا هو منه يجوز أقدر قبوله إ قلنا يجوز له القبول إ ذ ا عرض عليه وهو القول المعتمد هل يطلبه هذه ب س ا ل ة ث ا ن ي ة إ ذ ا عرض عليه له أ ن يقبله وله أ ن يقول لا هناك من هو أ ق د ر مني فاذهبوا وكلفوه بالقضاء يجوز له ان يقبل لكن هل له ان يطلب اذا تعين قلنا يجب عليه ان يطلب هنا ما ليس متعينا وفي الامه من هو افضل منه هل له ان يطلب هذا قالوا لا ويكره طلبه, ويكره طلبه. وقيل, يحرم. وقيل يحرم لان الطلب في هذه الحاله كانه حينما يقول ع ن ومن ن كأنه يقول لا تعينوا ي في يقول غيري القضاء لا ع أ غيره أقدر منه ومن ول م ن و على المؤمنين رجلا وهو يعلم أ ن فيهم من هو خير ن و فقد خان الله ورسوله فهذا ر ج ل الذي يعرض نفسه على القضاء مع وجود من هو أ ق د ر منه عليه كأنه يمنع الآخرين منه و ك أ ن ه يطلب ب ن ع ا ل آ خ ر ي ن منه وبناء على هذا كرهه له الفقهاء وان كان مثله إذا كان مثله القول ا ا ل ث ن يحرم ي ق و لما ه صح ح أنه الثاني يكرر ي ر القول ل م يمت إليه به ص ل ل ة ذ ا الحديث ل من ا يمت م فيه ص ل ة لهذا الحديث من ول على المؤمنة وَوَيَعْلَمُ مَنْ هو خير مِنْهُ الله ورسوله. طبعا هو ما أَنَّ ول هُوَ وَرَسُولَهُ هو وله على بجلا اللَّهَ خَعَنَ فِيَا طبعا خَيْرُ خَدْ من و لكن ل هو حينما طلب ك أ ن ه قال لا تولوا غيري من الناس وولوني أ ن ا فصار له م س ا د في هذا الحديث ولذلك قالوا إ ن ه يحرم لكن أ ص ح أ ن ه مكروه و إ ن كان ت آ خ ر مثله ف كلاهما استوى في العلم طبعا هذا أ ن يعلم ا ل إ ن س ا ن أ ن الفلان الاخضر منه موجود وكثير من الحالات ربما ي ك و ل احدهما اقدر لكنه لا يعلم لكنه لا يعلم ه ويقول مثلي لست اعلم منه وليس أ ع ل م مني و إ ن كان في الواقع ولست ا ل أ م ر أ ع ل م منه م ا يضرنا هو فيما يعتقد مساو ي له فهل يجوز له في هذه الحاله ة أم م لا ل كان وإن ث فله ام ل ل الحالة له القبول و في هذه لذلك إذا كان أقبل ن ه يجوز ل ه أن يقبل فإذا كان مثله فمن له أن يقبل. وقد امتنع ابن عمر رضي الله عنهما لما ساله رضي الله عنه لما سأله القضاء رواه وعرض على الحسين بن منصور النيسابور قضاء نيسابور فاختفى ثلاثه ايام ما يريد ان يتولى القضاء ما يجد من نفسه القدره على امضاء الاحكام يخاف من ان يكون من قضاه النار اختفى ثلاثه ايام ودعا ل ل الله تعالى ان منها يخلصه من الغضاء فمات في اليوم الثالث وولد كتاب السلطان ب ت و ل ي ة نصب بن علي الجهضمي ع ش ي ة قضاء ا ل ب ص ر ة فقال اشاور نفسي ا ل ل ي ل ة قال ومن ا ل آ ن متى دعوني اشاور نفسي في هذه ا ل ل ي ل ة فقال ش ا واخبركم ر نفسي ل ل ل ي ة و أ غدا و أ ت و ا عليه من الغد فوجدوه ميتا وفي م م ا رأيناه في عصرنا الشيخ عبد الوهاب بن سوزيف رحمه الله تعالى من كبار علماء الشام وكان مفتيا حنفيه و ط ي ل ة حياته كان يعيش بيت صغير و ا ل غ ر ف ة التي كان يستقبلها الضيوف لا يزيد عرضها عن مترين و ط و ل ه حوالي ث ل ا ث ة أ م ت ا ر نعم وكل اهل الشام يعرفونه ولما ماخر د بجنازته ما, ما يزيد عن نصف م ل ي و ن ت ن ة و أ غ ل ق ت دمشق كلها أ ب و ا ب ه ا نعم وحضرنا جنازته كانت ا ل ج ن ا ز ة طولها أ ك ث ر من ستين كيلو متر والنفاذ يخرجون من المسجد الاموي عرض عليه منصب الفتوى أ ن يكون المفتي في سوريا فقال ه م استخير الله تعالى حينما أ ل ح و عليه في تولي الفتوى قال استخير الله تعالى ف ر أ ى في النوم في الليل أ ن ه يشتغل في المجاري في اليوم الثاني قام واعتذر و أ ب ى أ ن يكون مفتيا في دمشق أو و في ي س ر او نعم ن تعالى رحمه الله ا ك ا ا ي خ في و الفتوى ن من منصب ش من يذل ل سوريا ا ن ه م بكلمة أ من أن تقع منهم مظلمة أن أن تقع ا الناس من م منصب ل البلك الحقيقي ف ت و فأبوا وهذا هو ى في البلك الحقيقي. والسلطان الحقيقي والعز الحقيقي هذا الذي أ غ ل ق ت دمشق أ ب و ا ب ه ا من أ ج ل موته وخرج في جنازته هذا العدد الكبير من البشر كلهم يحبونه وهو لا يملك شيئا من الدنيا لا دينارا ولا درهم دينار. ما عنده شيء رجل فقير الحال لكنه مالك الدنيا ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى لنقرأوا كتابه البشرية كلها、كتبه. ألف مليون في هذه الدنيا عليه سن وتقرأوا يترحبون كتابه كتبه هذه في منذ أ ن مات حينما كان حيا وبعد أ ن مات إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ما دام في ا ل أ ر ض إ س ل ا م ف ن ا في من يترحم على ا ل إ م ا م النووي وامثاله الاف المؤلفه بل ملايين من المسلمين يترحم و الناس عليه يعني هو في كل ل ح ظ ة يرتفع مقامه عند الله تعالى وغيره من الناس يلعنون حينما يذكرون يلعنون ومن رحمهم يقول لعنهم الله إ ن ماتوا على ما كانوا عليه هذا إ ذ ا رحمهم وكان نهج ا ل ل ع من ا اهل على س ن أما العلم ن ه ا ل لعنه الله إن ا وكان ا ما هو بين الاثنين الإمام لا على عليه يلعنه م هو بين ي فرق ش ي ئ م الدنيا وكلهم ت ع ر ف و ن أنه كان ي ق ا على ة مرة ويشرف ي ساعة ويأكل مرة عند لسانه نعم. وكان ي ط نعم و قوته كفاف طعام ي أ ت ي به أ ب و ه من نوى إ ل ى دمشق وماذاقفت أكله ب ق ب ا ر دمشق ل أ ن ه بلغه و أ ن بعض بساتينها وقف فما أ ر ا د أ ن يدخل في جوفه طعاما فيه شبهه امتنع من, أكل من الاكل منها وهكذا ك ا ن حياته حتى مات ولكنه هذا هو الملك الحقيقي وهذا هو السلطان الحقيقي نسأل سبحانه الله أ ن يجعلنا مثلهم ا لم تكون مثلهم فتشبهوا إ ن ت ش ب ه بالكرام فلاه و ن س أ ل الله تعالى أ ن يجمعنا واياهم أ ي م ف ظل ل عرشه يوم ظل ظ إلا ل في الله الله سبحانه وتعالى علينا يحشرنا ونسأل نعمته معهم أن أن يكم في في ظل عرشه يوم لا ظل إ ل ا ظله وإذا كان الإنسان أهلا للفتوى والقضاء ولكنه كان الإنسان أهلا كان مغمورا الناس ما يعرفه الناس ولا يوجد في الناس كما ذكرنا من هو افضل منه ومن هو اقدر منه على القضاء قال هذا إذا كان يندم ر ج و إ وصل العلوم إلى منصب القضاء الشرعية منصب أن ينشر العلوم الشرعية بين الناس ا يقيم وأن ع ل أو كان ح ت ا ا ج إلى له الطلب ويندب الطلب إ ن كان خاملا ً ليس من أ ج ل ا ل ش ه ر ة لا إ ن كان خاملا ً يرجو به نشر العلمي يقول أنا إذا وصلت إلى القضاء أن العلوم الشرعية بين يندب يطلب فيها يأكل يعيش ما عنده شيء يحتاج منه فلا مانع أو له أن يطلب منصب القضاء القضاء القضاء يترزق وصلت أنشروا العلوم أو ونجد أو وإلا لنا إلى الناس له للأبرس فلا له يطلب أجل لا أن كان أن عنده منه مانع يندب أن منصب من أن إذا هذا محتاج ما مانع هذا منه من خامل ولا يرجو مصلحه من طلبه للقضاء أ و توليه منصب القضاء وهناك من يقوم بهذا ا ل أ م ر في هذه الحاله الاولى تركه قال لو قال قلت ويكره على الصحيح والله اعلم يكره له طلبه م انت زمت ترجو لا أ رجل خامل الذكر مغمور ولا ترجو ب منصب القضاء نشر علم أ و نشر ف ض ي ل ة أو وإبطال ولست تحقيق حق باطل ما ح ت ج ا الرزق إلى يقوم وفي أمة من ب هو ذ ا قالت يقره له طلبه م ن ي قلت يقره على الصحيح والله أعلم طيب ما هو الضابط ص ه والله هو ما ا أعلم ل طيب في كون القضاء تعين على ا ل إ ن س ا ن أ و لم يتعين أ ث م الجميع أ و لم ي أ ث م و ا هل ننظر إ ل ى ا ل ا م ة كلها أ ب ننظر إ ل ى ا ل ن ا ح ي ة قال ا ل ا ك ب ا ر ب ا ل ن ا ح ي ة فننظر في هذه ا ل ن ا ح ي ة هل وجد فيها من يقضي بين الناس فيما يقع بينهم من المظالم أ م لم يوجد فعند ذلك يقال أ ث م ل من هو أهل أو لم、يهتم. ولذلك يأثر ق اهل ل الاعتبار و و ا التعيين ع في د م من ناحية و ي س او ل لم ة و أ ا ا ا شروط ل ق ض ي ف ا ي شروط كثيرة م ت ع د د ة ما أ ر ي د أ ن اجزئها ولذلك أ ت ك ل م عنها إ ن شاء الله ب الدرس القادم م ت ك ا م ل ة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه